أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. ونعم الوكيل. جو رجاء وني ها وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبعو منها حيث العشاء we hebben het En dan Aan de ene kant En MUZIEK لعلهم All right. وعلى هل آمنكم عليه إلو الله كما أمنتكم ولما فتحوا متاعهم وعجدوا بضاعتهم ودت إليهم قالوا لما فتحوا متاعهم وعجدوا بضاعتهم ودت Alors ah bon. Woman! What am En dan maar nou. But then... Oh! Um. Hello. Uh -huh. قالوا جزاء من وجد في رحله فهو كَذَلِكَ كذلك نجزع I'm uh -huh. You're ready to go Oh I'm uh -huh. Ala, Allah wa Maar zo is